<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه دا <تصفيق> اما بعد هذا المجلس الرابع والاسرون لنا في صرف مقدمة في اصول التفسير للإمام محمد بن صالح الوسيمين رحمه الله تعالى <تصفيق> وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الرابع من شهر الله المحرم من العام الثاني والثلاثين بعد الأربعين والأشر من الهجرة وقد وصلنا الى موقف العلماء من الاسرائيليات حيث قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف اختلفت مواقف العلماء سيما المفسرون من هذه الاسرائيليات على ثلاثة انحاء <تصفيق> اولا فمنهم من اكثر منها مقرونة باسانيدها <تصفيق> وراء انه بذكر اسانيدها خرج من عهدتها مثل من جرينا التفري رحمه الله تعالى <تصفيق> اقول قال بعض ولماء الحديث من اسند فقد احالك والاسند هي الازمة والختم الذي يمسك فيها عالم الحديث المسألة و <تصفيق> اشهر التفاسير المسنده اولا تفسير ابن النجرين الطبري رحمه الله تعالى هو اجمع التفاسير والبطل و... و... هذا ولذلك أثنى عليه شيخ الإسلام المتينية رحمه الله تعالى كما في المجلد الثالث عشر من مجموعة الفتاوى والذي احتوى على مقدمة, على مقدمة التفسير شيخ الاسلام حيث قال رحمه الله وأما التفسير التي تأيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري انه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابته وليس فيه بدعة وليس فيه بدعه ولا ينقل عن المنتهين كمقاتل ابن بكير والكلبي نعم ومنها تفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى ومنها تفسير عبد ابن حميد ومنها تفسير ابن المنذر ومنها تفسير ابن, ابن ابي حاتم رحمه الله الجميع و <تصفيق> لم يصل الينا كاملا من هذه التفاسير الا تفسير ابن جرير ويليه تفسير ابن ابي حاتم وامم وكذلك تفسير عبد الرزاق وامم تفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر ف لم يصلا وصلت الينا قطعه منه طبعت مجلد مفرد وحضن كثير رحمه الله تعالى ينقل في تفسيره بعض ما جاء في كلا تفسيرين تفسير ابن حميد وتفسير ابن المنزل وكذلك ينقل من تفسير ابن مرداوي، وهو تفسير مسند مسند ايضا هذه التفسير المسندة قد برئت عهدة اصحابها من اراد الاسرائيليات ذكر الاسانيد نعم. ثانيا قال المصنف رحمه الله ومنهم أي من العلماء ولا سيما المفسرون ولا سيما المفسرين من اكثر منها اي من الاسرائيليات وجربها من الاسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيك ابن المتيني عن تفسيره انه مختصر من السعلبي لكنه صانه عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه وقال عن السعلبي انه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قلته. سؤال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مقدمة التفسير في المجلد الثالث عشر. من مجموع الفتاوى الصفحة الخامسة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة عن اي التفاسير اقرب الى الكتاب والسنة اذا مخشري ام القرطبي ام البغوي او غير هؤلاء اذا مخشري ام القرطبي ام البغوي او غير هؤلاء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 لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء غير ذلك وقد تعرض شيخ الإسلام لنقد تفسير الثعلبي ونقد مختصره تفسير البغوي فيه مواطن اخرى منها ما قاله في منهاج السنة في مجلد في مجلد السابع في الصفحة في الثالثة في الصفحة في الثانية عشر في رده على الرافضي قال واما ما نقله اي الرافضي من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبية يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل صورة عن أبي أمامته في فضل تلك الصورة في فضل تلك الصورة وكأمثال ذلك ولهذا يقولون هو كحاطب ليل وهكذا الواحدي تلميذه وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم, أعلم به من الثعلبي والواحدي وكان تفسيره مختصرة تفسير السعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من هذه الأحاديث الموضوعة التي يرويها السعلبي، ولا ذكر تفسير أهل البدع التي ذكرها السعلبي، مع أن السعلبي ي فيه خير ودين، لكن له لا خبرة له بالصحيح والصقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. و... الى ان قال <تصفيق> بالعلم بالحديث على انه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وامثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا وقال رحمه الله ايضا في الصفحة الحديث عشر بعد الثلاثناء في المجلد السابع من نهاج السنة وتفسير السعلبي فيه احاديث موضوع واحاديث صحيحة ومن الموضوع فيه الأحاديث التي في فضائل السور صورة صورة، وقد ذكر هذا وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي وهو كذب الموضوع باتفاق أهل الحديث، كذلك غير هذا، وكذلك الواحدي تلميذ السعلبي والبغاوي اختصر تفسيره من تفسير السعلبي والواحدي، لكنهما أخبروا بأقوال المفسرين منه. والواحدي أعلم بالعرضية من هذا وهذا والبغوي أدبع للسلة منهما فهذا تحليل دقيق من شيخ ديشان بن تيمية لهذه التخاسير الثلاثة السعربي والبغوي والواحدي هنا. ولذلك ينبغي على طالب العلم ان يكون حذرا عند القراءه في هذه التساسير ولا يعتمد على ما فيها من اسرائيليات رويت محذوفه الاسانيد ده. ثالثا قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقد البعض مما ذكروا بالطبيعي فيه او الانكاري مثل ابن كثير قلت تميز تفسير ابن كثير رحمه الله لان مصنفه كان في بعض الاحيان لا في كلها ينقض بنفسه الاسنان ويبين صحيحها من سقيمها ولكن ولكنه ترك احاديث اخرى من الاسرائيليات ومن غيرها لم يبين ضعفها ولذلك على طالب العلم ان يتحرى عن صحه ان صحه هذه الاثار والاحاديث والافرايليات التي وردت في تفسير ابن كثير دون ان يكون له حكم عليها ومن هنا ندرك انحراف الصابوني الذي اختصر تفسير ابن كثير وادعى في مقدمتها انه حذف الاحاديث والاسرائيليات التي لم تصح وابقى الصحيحه فقط وعمدته في هذا ان, من لا أن, أن, أن ما لا يضعفه ابن كثير او يتعقبهم النقد من الاحاديث والاسرائيلات هو صحيح عنده وهذا غريب لاننا كثير لم ينص على هذا في بيان منهجه في الكتاب ولذلك انتقد اجل اهل العلم نحو الامام ابن باز ابن باز والامام الالباني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 <تكلم> انكاروا الاسرائيليات بالكلية غلو بلا شك <تكلم> لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم قال محدث عن بني اسرائيل ولا حرج ولكنه صلى الله عليه وسلم امر بالتحري فقال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم نعم فالذي ينكر الاسرائيليات التي صح اثنادها وكانت موافقة للشرع فقد انكر الشرع لا لم ينكر الاسرائيليات الحزب. ومن انكر الاسرائيليات التي صح اثنادها ولم تكن مخالفة للشرع فقد خالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنفا ومن هؤلاء الذين وقعوا في هذا محمد رفيد رضا في تفسيره المنار حيث غلى في هذا الإنكار بل غلى فيما هو أعظم غلى في إنكار بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من المسانين والسنن مختجا بمخالفة هذه الأحاديث لبعض الأصول العقلية جريا منه على سنة المعتزلة وإن كان محمد رشيد ربا له جهود معلومه في ذاك الوقت في نشر في نشر التوحيد التحذيري من الشرك في العباده وفي الانتصار للمنهج السلفي جمله الا انه زلت قدمه في هذا الباب <تصفيق> ولم يكن في نصف ذاك الوقت من يؤيد الدعوة السلفيه وينشر كتبها مثل محمد رشيد رضا رغم ما وقع فيه من هذه المخالف وكان ناصرا ومؤيدا للدعوه السلفية التي نشرها بالسيف الملك عبد العزيز بن فيصل رحمه الله تعالى في بلاد نجد والحجاز والتي على أه أه أه أه على إثريها قامت الدوله السعوديه الثالثه حماها الله عز وجل والتي ما زالت قائمه حتى الان في ان تفسير المنار يحذر منه ولا ينبغي ان يقرا فيه الا طالب العلم المستفسر المميز والله تعالى اعلم نعم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك الضمير الضمير لغة من الضمور هو الهزال لقلة حروفه نعم نكمل بعد أذان الهزاء إن شاء الله تعالى <تصفيق> الضمير لغة من الضمور هو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الاختاء لكثرة استطاره هنا اقول قال ابن فارس رحمه الله تعالى في معجب قيس اللغه في المجلد الثالث في الصفحة الحادية والسبعين بعد الثلاثناء في الطبع التي في تحقيق شيخ عبد السلام محمد هارون رحمه الله في مادة الضاد والميم والراء قال الضاد والميم والراء افلاني صحيحان احدهم يدل على دقة, على دقة في شيء والاخر يدل على غيبة وتسطر فالاول قولهم دمر الفرس وغيره ضمورا وذلك من خفة اللحم وقد يكون من الهزال يقال للموضع الذي تضمر فيه الخيل المدمار ورجل ضمر خفيف الجسم والآخر أي الذي يدل على غيبة وتسطر نعم الضمار بتجديد الضاد نعم الضمار معذرة بتجديد الضاد وكسرها هو المال الغائب الذي لا يرجى وكل شيء غاض عنك فلا تكون منه على ثقة فهو ضمار نعم ومن هذا الباب أضمرت في ضمير شيئا لانه يغيبه في قلبه وصدره انتهت <تصفيق> مقال ابن منظور في لسان العرب الضمور هو الهزال والضعف والض... نعم و... والضمر من الرجال الضامر البطني وفي التهذيب المهضم البطني اللطيف الجسم الى ان قال والضمير السر وداخل الخاطر والجمع نعم نعم والجمع الضمائف قال ليس الضمير الشيء الذي تبنره في قلبك ثم قال واضمرت الشيء اخفيته فخلاصة هذه النقولات الضميرة من الضمر اي الخفه والقلة والضعف او من الضمار والغائب الذي هو الغائب والذي غاب فلا تكون منه على ثقة لخفائه او لاستطاره لا. ثم قال المصنف وفي الاستلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور او غيبة لا من مادتهما نعم قال الامام نوويه رحمه الله في شرحه يعني مستقل من الضمور والهزال لقلة حروفه لأن حروفه قليلة تجد بعضها على حرف واحد مثل مثل الواو ومنه ما هو على حرفين مثل مثل هو ومنه ما هو على ثلاثة مثل هما فقيل له من الإخفاء لكثرة استتاره لان الضمير منهم هو ذلك ومنهما هو مستتر الاسط... ثم قال وفي الاصطلاح ما, كان... ما كن يبيه عن الظاهر اختصارا يعني ما جاء كنايه عن الظاهر اختصارا فاذا قلت عمرو ضرب ذو بطن هي نابت عن عمر اختصارا وقيل ما دل على حضور او غيبة لا من مادتهما وهذا, وهذا تفسير ابن مالك في ألفيته. احنا حيث قال احنا فما لجي غيبة او حضوري كأنت وهو سمي بالضمير نعم اي ان دل على غيبة نحو هو او حضور نحو انت وانا نسمى ضميرا ودخل في قولي او حضورا او حضور ودخل في قولي او حضور اسم الاشارة لانه حاضر لكن اخرجه بالمثال ولما كان الضمير متصلا ومنفصلا اثار الى المتصل منه بقوله اي الامام ابن مالك وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا كلياء والكافي من ابن اكرمك ولياء والها من سليه ما ملك يعني ان الضمير على نوعين متصل او منتصر والضمير قصم ايضا من زهد الاستطار والبروز الى قسمين مستتر وبارز والبارز هو الذي ينقسم الى متصل ومنفصل المؤمن مستطر ننقسم الى واجب الاستطار وجائز الاستطار فواجب الاستطار هو الذي يتصل ب في نحو اقوم ونقوم هنا لا يمكن قيام الظاهر اي الاسم الظاهر مقام الضمير فلا يصح ان فلا يصح فلا يصح ان تقول اقوم زيد او نقوم زيد وعمر وخالد فان هذا لا يستقيم في لغه العرب بل يجب عليك ان تضمر هذه الاسماء ويكون الضمير مستترا وجوبا نعم واما جائز الاستتار لا يمكن قيام الظاهر مقامه وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم فيجوز لك ان تقول زيد يقوم غلامه <تصفيق> واما البارز فقلنا انه ينقسم على قسمين متصل ومنفصل والمتصل يأتي على اوجه ثلاثة الوجه الاول مرفوع, نعم مرفوع المحل والضمائر التي تأتي مرفوعة المحل التاء تاقف والناء التي فيها الف الاثنين و... وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النصف هذه تأتي مرفوعة المحضمائر متصلة مرفوعة المحل الوجه الثاني منصوبة أو منصوب المحل وهي كافة المخاطب في نحو أكرمك وياء المتكلم وهاء الغيبة الوجه الثالث مخفوض المحل في نحو غلامه يهاء الغيبة وفي المتكلم تقول غلامي وكذلك تأتي في المخاطب وكذلك في ما التي تحتوي على الالف الاثنين <تصفيق> <تصفيق> واما المنفصل فانه يأتي على وجهين مرفوع الموضع او منصوب الموضع <تصفيق> فمرفوع الموضع اثنى عشر كلمة <تصفيق> وهي انا ونحن وانت وانتي وأنت وأنت وانتما وانتن وانتم وهو وهي وهما وهم وهي مثال تقول انا مؤمن انا هنا مبتدا حكمه الرفع في موضع رفع ضمير منفصل في حكم رفع المبتدا نه. الوجه الثاني المنفصل منصوب الموضع وعثنا عشرة كلمة أيضا وهي إياي وإياك وإياك وإيان وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم واياهن مثال تقول اياك اكرمته فاياك هذا ضمير منفصل مضاف اليه كاف المخاطب وهو مصعول به مقدم او محل نصب مفعول به مقدم نعم و... نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ما يتعلق بالدمائر منها فيما أورده المصنص رسم الله تعالى وإن شاء الله موعدنا مع مجلس آداء طالب العلم بعد صلاة العشاء نبدأ حوالي السابعة والربعة ان شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم